ثمانية استمع إلى أقوال الشخصية المثالية وتأمل معانيها ثم اكتبها بخط كبير وعلقها على حائط صفك قال الإمام الشافعي تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل قال ابن سينا الوهم نصف الداء والإطمئنان نصف الدواء والصبر خطوات الشفاء قال محمد علي كلاي تريد النجاح ثق بالله ثم بنفسك وتجاهل من يقول هذا صعب وهذا مستحيل قال أينيشتاين في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك أما الحياة تختبرك ومن ثم تعلمك الدرس